بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رماسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْضَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيْلَهُمْ عَلَى اللَّهِ طَلِّلَ مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّا يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَيْلَهُمْ عَلَى اللَّهِ تعالى الله عما يشركون